Inne kan du och näk med du, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, ومع قرب اشتعال حرارة الصين اشتعل النار الأسعار في الآوينة الأخيرة واكتوى بناءها الصغير والكبير نظرة عادرة لأسوافنا تنبيك عن هذا السعار الذي شف في الأسعار في المواد الغذارية وفي مواد البناء بل وفي قطع غيار السيارات ولا عجب أن بطارية السيارة كانت ب 120 ريالاً قد تجاوزت المئة والستين إلى المئتين إلى المئتين والثمانين واستمر مسلس بالانتباع ليجت خط شعيراً ماشية ويصل إلى الأوز الذي هو بوذ الناس ولا زالت الأسعار في تصاعد مستمر وحركة مضطربة وتظهر كثير بالغلا ورسق الكاهن الفقراء. وهتقى المحتاجون والضعفة وبدأت بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية في حملة مقاطعة من مضائع التي ارتفعت أسعارها بنسبة تزيد عن 50% عن السعر الأصلي عباد الله ماذا حدث في العالم حتى ترتفع الأسعار عندنا بشكل جنوني غير طبيعي ولا تنجي هل ارتفعت أسعار المواد الخام؟ وأن تعرضت أسعار السلع بالخارج القارج إلى ارتفاع مفاجئ؟ هل ارتفعت رسوم جمالك على السلع المستوردة؟ أل جواب وإذا كان بعض المسؤولين قد تعلل بكثرة الطلب على بعض السلع وضع في وعي المستهلك وأنه لا بد أن يتأقلم؟ أين نحن من تقصير الجهات التنفيذية معنية بحماية المستهلك؟ وأين أثرها في ضبط حركة الأسعار؟ وهل يكفي أن تضع جهة مختصة رغم مجانياً للإبلاغ عن التلاعب بالأسعار دون جوائز صارمة وحاسمة في هذا الموضوع؟ ثم أين نحن من جشع بعض تجارنا واحتكارهم للصناعة؟ وأمنهم العقوبة ومن أمن العقوبة أساء الأدب أيها المسلمون لا تزال أسعار السلع والخدمات تزداد يوما بعد يوم بصورة مستيرية وفي خلال أيام معجودات يمكننا أن نرصد تضاعف أسعار بعض السلع أضعافا مضاعفا دون حاجة ضرورية لهذه الزيادة وبالتالي يزداد الهم والحثم الذي ينتاب المواطنين الوسط وما أكثرهم حول إقعام أبنائهم وأهليهم أو كسوتهم ويابلت أمرهم متعلق بالكماليات فيستغن عنها ولكنها احتياجاتهم ضرورية التي لا يستطيعون عنها فكاكا والطعام والشراب والكسوة والدواء من الأمور التي لا يستغني عنها بشر وإذا حُرِب الإنسان في إزفه وزادت الدولة في أسعار هذه السلاع رغمًا عنه ودون مراعاة لقدراته المادية فإنها بذلك يصنع من هذا الإنسان قنبلةً ووقوتةً دون أن تدريه إن على الدولة مسؤولية عظيمة تجاه هذه الأزمة الطاحنة تتمثل في كبح جماح التجار وضبط ضرورهم وابتراسهم للمواطنين بزيادة الأسعار دون رقيب أو حسيب، فالتجار إلا من رحم الله ورضهم من أساسي الرح وترانم يسبقون من أجل ذلك كل مستقر سواءاً كان بطريق الحلال أم الحرام، وسواءاً كان ذلك، سو سواء كان في ذلك الاستغلال للمواطنين أم لا، وما قضاء الاحتكار والغش التجاري عنا ببعيد، فهي كثيرة ومنتشرة بين التجار الذين لا يراعون فقر المسلحين ولا حاجتهم، بل يسدون أموالهم يوماً بعد يوم. لمص دماء الفقراء والمحتاجين واستغلال حاجتهم للسلع الأساسية وهذا يدفع بهم في دوامة من العمل لا تنتهي فبدلا من أن يعمل عملا صباحيا يكفيه وغسرته ثم يتفرر بعد آل تربية أبنائه التربية الصحيحة فإنه لا يكتفي بعمل واحد بل يسعى للبحث عن عمل ثان وثالث ليسد نفقة الأبناء وتعليمهم وإطعامهم وكسوتهم وعلاجهم وهذا بالتاكيد يؤثر تأثيرا سلبيا على الأبناء وعلى تربيتهم التربية السليمة وبالتالي يتأثر المجتمع بذلك تأثرا ذارغا ويصبح مجتمعا ماديا يلهث وراء المادة ولا يعرف للروحانيات سبيلا وربما كانت سيادة الأسعال بهذه الصورة نوعا من الابتلاء من الله تعالى لعباده أو نتيجة لانتشار المعاصي والفواحش في المجتمع قال بعض السلف جساء المعصية الوحن في العبادة والطيق في المعيشة والتعسو في اللذة قيل ومن تعسو في اللذة قال لا يصالف لذة حلالة إلا جاءه من ينبسها عليه وليس مثل الطاعة والتقرب إلى الله تعالى سببا في سعة الرزق وهناء المعيشة يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة طنكا ونعشوه يوم القيامة يا فقد وقد يسيطر الضنك والفقر على حياة الإنسان رغم امتلاكه من المال. عقوبة من الله تعالى على إعراضه عن الله عز وجل. وإن من المؤسف حقا ما قال عثمان به جريدة مدينة من زيادة الإقبال على جمعيات خيرية من فئات جديدة. المتقاعدين وأصحاب المرتبات البسيطة وأصحاب التكاسي وحراس الأمن بسبب موجة ارتفاع الأسعار. كما صرح بذلك مدير الشعور الاجتماعي المكلف بمنطقة مكة المكرمة. وقال عدد من كبار السن المتقاعدين إنهم يبحثون حاليا عن عمل رغم كبر سنهم وحالتهم. المترضية وذكر أحدهم أنهم يفكر في العمل في حلقة القضار لدى عامل وافد براتب ألف ريال شهرية بعدما زادت عليه مصاريف المنزل والمصاريف الدراسية وفواتير الكهرباء عباد الله من سباحة هذه الشريعة أن أباحث للتجار أن يبيعوا بما يختاره دون حد ينتهي إليه الدب ما دامت عقودهم سريما من المخالفات الشرعية من الغبن أو الغش ونحوها كما قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تأقلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاوة عن تراض منكم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض أخرجه مسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير وهو تحديد ثمن للسلاح حتى في حال غلاء الأسعار وارتفاعها إذا كان الغلاء بسبب تقلبات العرض والطلب ولم يكن بسبب الجشع وَالْظُمَعِ فعن أنس رضي الله عنه قال قال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ساعر لنا فقال إن الله هو المساعر القابل الباسق الغازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يقضبني بمظلمات ميداً ولا مال أخرجوا أبو داود والترمينيو وابن ماجد ومن قواعد الشنيعة الكلية أن الضرر الأشد يزال بالضرر الآخر وأنه يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر العام وقد حرم صلى الله عليه وسلم على التجار احتكار السلع كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ نظرا لما يسببه الاحتكار من ظلب وظلاء في الأسعار وإفدار لتجارة المسلمين وصناعتهم وتضييق لأبواب العمل والرزق والاحتكار هو حقس ما يحتاج إليه الناس والامتناع عن بيعه حتى يرتفع سعره بسبب خلته وهو يدخل في كل ما يحتاجه لما يحتاجه الناس ويقعون في حرج ضيق إذا فقد أو من أو ارتفع سعره ارتفاعا فاحشة سواء كان طعاما أو لباسا أو دواءا أو عقار أو حرفة أو صناعة أو خدمة تقدم للناس كالهاتف والكهرباء والمياه ونحوها عباد الله إن دور التجار في هذه الأسنى التي تحيط بالمجتمع لا يفر، فإنما أن يكون معوله من يزيد من معاناة الفقراء والمحتاجين، وإما أن يكون أداة بناء يساهمون في تخفيف الضغط عن المتضررين. يا معشر التجار، يا معشر التجار، بهذا النداء رفع المصطفى صلى الله عليه وسلم صورته فشرق بتي إليه أعناقهم. استجابة لنداء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق إن أصدق الكسب عباد الله كسب التجار الذين إذا صدقوا لم يكذفوا وإن اتمنوا لم يقوموا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإن اشتروا لم يخلفوا وإذا باعوا لم يخدعوا وإذا كان عليهم لم يباطلوا وإذا كان لهم لم يعسعوا أيها المسلمون هل يعلم التاجر الذي رفع أسعار بضاعته نهبا وجشعا بأنه كاد يقتل أكثر من أسرة بالدين والهم والنكت هل يعلم أن زيادته في السعر بدون وجه حقٍ عاقبتهم مزيد من الديون والحرمان التي تكتوي بها العديد من النسر ولا ناصر لهم ولا مغيث سوى الله تعالى وكفى به حسيبا معاشر التجار أذكركم بحديث نبيكم صلى الله عليه وسلم من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي ينقل ولا يشبع رواه مسلم إن إرقاص الأسعار على المسلمين ووضع الإجهاد فيهم وترك استغلالهم لا يفعله إلا ذر القلوب الرحيمة التي امتلأت عدلاً وصدقاً وتقوى وإحساناً وأولئك هم الموعودون بالبركة في أرزاقهم والسعاد في أموالهم والصحة في أمدالهم والسعادة في حياتهم عباد الله إن الواجب على من تولى أمر المسلمين أن يتدارك أمرهم في ظل هذه المعالاة التي حلت بهم وذلك في البحث عن الأسباب الحقيقية اللازمة ووضع الحلول المناسبة لها وإذا رأى الإمام تضرر أكثر الناس بالغلاء وأرهب الفقراء ووضع كاهل المحتاجين والضعفة فإن الصحيح من أقوال العلماء جواز التسعير وهو تهديد تميل من السلع لا يزداد عليه ولا يقص حتى في حال ضلاء الأسعار وارتفاعها وإذا أخذ ولي الأمر بالتسعير لمصلحة المسلمين وأمر أهل الأسواق أن يبيعوا إلا بسعر المحدد إلا زيادة ولا مقصان لم تجز مخالفته ومن خالف ذلك وجب عليه التعزيل لمخالفة أمر ولي أمره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له أخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بادر أمره اذ جعل الله لكل شيء قدره اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولاكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه الساقر وهو انا مكابر الحمد لله وكثر الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتفت أما بعد أيها المسلمون وأمام سعار الأسعار يتساءل كثير من الناس عن الحل لمواجهة هذه الآفة ومعالجتها للحد من انتشارها وهذه بعض الإشارات السريعة في الحل أولاً الواجب الأول ليقع على عاتق الجهات المحتصة التي أنامها ولي الأمر عنه في هذا الباب أن تنفض التراب عن نفسها وتشدد الرقابة على حركة الأسعار وتعاقب الملتكرين وتضع الفطط والاحتياجات لسد حاجات الناس وإزالة الضر عنهم وإذا ثبت لدى الجهات المحتصة احتكار التجار لبعض السلح أو الخدمات فإنه لا بد حينئذٍ من كسر طوق الاحتكار بقوة السلطان. ثانياً لا بد من فتح المجال للمنافسة المشروعة، ولا بتشجيع الاستيراد إذا أدى الاحتكار المحلي إلى التضييق على الناس بالسلاح الضروري. ثالثاً لا بد من تقويم ممارسات وكلاء الشركات الكبرى. والحد من التلاعب والاحتكاء على الإضرار بالمستهرك رابعاً لا بد من رفع الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك عبر الحملات والبرامج في وسائل الإعلام المختلفة للأسف الشديد أن سلوكنا الاستهلاكي وشراهتنا الشرائية تجعلنا نمط في نوع واحد من السلح وربما لا تسمح لنا أن نسأل عن الشيء وربما يرفع التاجر السعر سلعته ونحن نستمر في شرائها ونكتفي بالحوقرة ولو أننا توقفنا عن شراء المنتج الذي زاد ثمنه لم تستمر تلك السيادة ولم يتلاعب من التاجر الوكيل ولا الشركة المنتجة للسعر خامسا لقد تعلل بعض المحددين في ربوض قيمة الدولار ولكن المتابع لنسب أقوط الدولار يزن أن هذا الأمر لا يمكن أن يبلر كل هذه الزياجة في الأسعار وتعلل بعضهم قديما بارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع أسعار الشأن ومدخلات الإنتاج عالميا فنقول لقد وصل سعر البترول قبل عامين إلى فوق المئة دولار ولم يحدث مثل هذا ارتفاع المفاجئ في الأسعار، ومع هذا نقول لو ثبت أن مرد ارتفاع الأسعار مردود ارتفاع الأسعار هو أمر عالمي، من همود الدولار أو ارتفاع النفط، فلا زلنا نعمل خيراً بولايات أبنا ووفقهم الله، وهم السبب قولاً إلى ذلك أن يحسنوا مستوى ودخل المواطن. تبعا لهذه المتغيرات العالمية سادسا رسالة إلى تجار المسلمين أيها التجار لقد جاء الشريعتنا العظيمة برحمة ربك والراحمون يرحمهم الرحمن والمحسنون جزاؤهم الإحسان التاجر المسلم ذو شبقة وعطف بإخوانه المسلمين لا يغالي الربح ولا يبالغ في التكسر ولا يُلِق تواهل الإخوان فعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وليد اشترى وليد اقتضى أخرجه البخارين أيها التجار هذه الدولة المباركة كقدمت لكم من إعانات وتسهيلات في مصالبكم وشبكاتكم فماذا قدمتم للوطن وأهل الوطن بعيدا عن تعميم الأحكام نقول إن كثيرا من التجار وللأسف مارسوا أبشع العقوق للوطن وأهله لا تسألهم عن ترضي في الكوادر الوطنية وتشجيع الشباب بالمرتبات المناسبة أقول بالمرتبات المناسبة فإسألهم عن دفع ما أوجب الله عليهم من زكاة المال التي لو دفعت لأهلها لم يبق بيننا فقير ليعلم أهل الجشع من التجار أن الناس أحرار في معاقبتهم وترك سنائهم على أغفف المحلات حتى يعودوا إلى رسلهم والبذيل كذير بحمد الله تعالى فاتقوا الله أيها التجار وارحموا إخوانكم وأهلكم يرحمكم ربكم وطفروا روعكم من الغش والخدع واتقوا المبالغة في الأسعار في مضائعكم يبارك الله لكم فيها سابعا وآخرا فإننا مع إيماننا بالأسباب المادية نقول ما نزل بلاء إلا بذنب ولا وفع إلا بتوبة وإن كثرة الذنوب والتهاون في الصلوات وأدارها جماعة في البيوت الله وانتشار المنكرات لهو من أعظم أسباب حصول الغلاء ونزول البلاء فلا ننسى أيها الحبه أن نتواصى بتقوى الله تعالى وأن نكثر من التوبة والاستغفار ثم علموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صدوا عليه وسلموا تسليما اللهم صد وسلموا ذلك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقال اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين وعن القنفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنساء الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومتين وقال اللهم عنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذبنا الشرك والمشركين ودمر الأعداء الدين وحم حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم آمنا في أرطالنا وأصلح الله أرطالنا اللهم إمتنا ولا أمورنا واجعل ولايةنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجفع عنا الغناء والوباء والذباء والزناء والزلازن والمهن والسؤال كتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم طيبنا للقائك وقنعنا بعطائك وقفنا بحلالك عن حرامك وادخلنا في حزم أوليائك اللهم اعتقنا من رقل وافرنا من الظلمات إلى النور يا ظفور يا وجود برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إطوالا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم عاجلا غير عاجل يا ذا الجلال والإقرام يا ذا الجلال والإقرام اللهم ولي عليهم خيارهم وغفهم شرارهم وحكم فيهم كتابك وصلنا جدنيك يا رب العالمين اللهم يا حي يا خيرون يا ذا الجلال والإقرام يا حنار يا منان يا بديع السماوات والأرض اللهم يا حين يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هم ولا أرض اللهم إلا نستغفر اللهم إنا نستغفرك اللهم إنا نستغفرك كإنك كنت رفقاء فأفسد السماء علينا مذارا برحمتك لا رحمة لحيدين الله اللهم هذه ديارنا من مطر وهذه سُبُو بنا من يا والتقواي الجلال والإقام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين